بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة عرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعابون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 ثم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فألجناهم من مشائ وأهلنا المسرفين لقد أرسلنا إليكم كتابا فيه ذكركم, فيه ذكركم أفلا تعلمون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 لا ترفضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكيكم لعلكم تسألون قالوا يَا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا